الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليونذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويوانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم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 وإلا الأرض زينة لها وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قا منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه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 نتخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وذكر ربك اذا نسيت وقل عسى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 ما لهم من دورهم من وليهم ولا يشرك في حكمه أحد. وَاتَّلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إن كلمه ليشوي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 يُحَلُّونَ فِيهَا مِن نَّسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحُسْنُ مُرْتَفَقًا وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر فقالني صاحبي وكان له ثمر فقالني صاحبي.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 ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا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 وَأَضْرِبْ لَقَوْمٍ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَانٌ تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَتَدِرًا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 أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضل نعوذ وَيَوْمَ يَقُولُنَادُ شُرَكَاءَ يَالَذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقياً ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فضنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصريفاً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 وإذ قال موسى لفتياه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وإذ قال موسى لفتياه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَا نَفَتَاهُ آتِنَا غَدًا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ وينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت.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 الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما أي يرهقهما طغيان وكفر فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه.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 إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرًا كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرًا ثم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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور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 قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِدَادَةِ أَحَدًا